ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا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 فَرَ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أبدا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً إلى ولئن رددت رَبِّي ربي لاجدن خيرا إِلَى رَبِّي قال له مِنْهَا وهو قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَامِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ من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 قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك ما وولدا فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِينِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ ويرسل, ويرسل عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ استطيع له طلبا واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاويه على عروشها ويقول ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا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 مثل الحياة الدنيا كماء إن من السماء فاختلط به, فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه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 ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا